من لا يعمق الله في الآيات بهذه الآيات على تكفير الولاء مسألة الولاء لأهل الكفر بالتكفير مطلقا وهذا الأمر يكون فيه جهل وجهالة وتجني وتعدي لأنه الحق أنه على التفصيل لأن قال إن الله لها آيات القوم الظالمين أي يا معشى ومنين بعدما بينا الله جل فعلا عن الهود والنصار وسمات هؤلاء وصفات هؤلاء من الحقد والحسد والمخالفة الشرايا لا تجعلونهم أولياء تتخذونهم محبة ونصرة وأصدقاء وأحباء وتفشون عليهم أسراركم إنهم يكنون لكم الأعداوة والحقد والحسد كما قال الله جل فعلا لا أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لخوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأناملة من الغيظ قل موتوا بغيظكم عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته وذلك قالهم بعضهم أولياء أولياء بعض أي هم يد لكن على المسلمين اجتمعت كلمتهم جميعا مع عشتات القلوب على عداوة الإسلام وأهله فكادوا للإسلام وأهله ومكروا بالإسلام وأهله وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتدعى عليكم الأمم كما تتدعى الأكلة على قصعتها قالوا من قلة النحن يا رسول الله قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيدة فأنا كدكتور وليد أحسن الله عليك رفع الله مقاما أحبك الله نسأل الله أن يجمع لنا في الجنة ضم أمين قبل أن نصل إلى الآية هنا عندنا الحق أنا من زمين أيضا أشار الفتاة على مسألة الولاء وذكر منها التشبه أيضا بهم فالحق أنه ابن زمية في خلاصة قولي أنه قال بأن المولاء المطلقة هي التي تؤثر على هذا الباب يعني لو تولى الكفار ولاء مطلقا يكفر بذلك والآيات كثيرة جدا تبين حرمة التولي فالولي ضد العدو والولاية معناها المحبة والنصرة والإكرام والاحترام وأيضا التقديس التوقيس وهذا لا يكون إلا المسلم ما يكون الغريل المسلم محمدك الله رضي الله عليكم السلام وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الان على ذلك الكثير قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم وعدو لا ترضوا عدوا عدوكم او يئاهت لقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في جهادا في سبيل وابتقاء مرضاتي تسرون عليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل وأيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون رضي الله عنك أتفال فتاة المنتخمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا له ضمصار أولياء بعضهم أولئاء بعض وما يتولهم منكم فإنهم منه إن الله هذه القومه الظالمين وقد جمع الشر من يتولى كفر من الكتاب وبين ان هذا ينافي الإيمان وهذه خصل من خصائل المنافقين لكن هل يكون منافقه مستحكم مستحكم في النفاق ام لا هذا الذي ينظر فيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الكريم قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيابتون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وبين الله تعالى بأن تولي الكفار من أفعال المنافقين كما قال تعالى لم تر الذين نافقوا يقولون الإخوانين الذين كفروا من أهل الكتاب لأنوا خرجتمنا ونخرجان معكم ولا نطلع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لأنصر أنكم والله يشهد أنهم لكاذبون هذا كله على الولاء المطلق أما المواد أو المولاة في مادة من المواد أو في أمر من الأمور يكون ذنبا وليس كفرا كما حدث لحاطب ابن أبي بلتعى لما كاتب المشركين من بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سعد بن كان ينافعا عبدالله بن عبادة بن سلول لما قال أسيد بن حضير <تصفيق> فقال له قال له والله لا تستطيع هذا سعد بن عايز قال ذلك فقال له سعد بن عبادة والله لنقتلن ولنقتلنك وإنك منافق تنافحا عن, عن المنافقين نعم وأما من تولاهم وتولى أموتهم وأحياءهم بالمحبة والنصرة كالكالدانيين الذين أكانوا عباد الكواكب السح وآفقوا أعداء موسى من يعني وأعانوا على, على مهم فيه من, من السح هذا يخرج من الملا فالخلاصة بأن الموالات كما بيانت على أمرين موالات المطلقة والموالات المطلقة تقتضي الكفر تستلزم الكفر وموالات لشيء من الدنيا موالات الأمر ما فهذا معصية كبيرة من الكبائل لكنها ليس كفرة قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأهل النفاقي وهذه أيضا خصال النفاق النفاق ظاهرة في هذا يودون أهل الكفر وترهم أسعد الناس في التعامل مع أهل الكفر واتعصب الناس عندما يتعاملون مع هذا الاسلامي كانه لا يتقاه الإسلام فيحاول نعم رفع اهل الكفر على على أهل آه الإيمان هذا صحيح هذا صحيح فطرأ النفاق والضلال يسرعون في موالاتهم وموده اهل الكفر ويتهلكون في التقارب منهم يقولون ماتذرين نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى حوادث الظهر وفواجع الظهر وهم يقفون معنا بل من, من حسب أنه يستعين بهؤلاء فإنه استعان بإبليس أو لم يستعان بهؤلاء إذا صح التعبير وإنهما لسواء في التقدير لكن هؤلاء يقولون أن ينصر اليهود والنصارى المسلمين فتكون معهم فلا تقوموا لدولة الإسلام قائمة وأهل الفقر يقولون بذلك وأهل الفقر ما يريدون للإسلام أن يقوم فعن أهل الإسلام يتمنون لحظة قيام الأهل الإسلامي بدولتهم العظيمة وتمكينهم لأن الله العالى خلقهم لذلك قد قال الله تعالى كنتم خير أمتي مخيجة للناس نعم ف... فأهل الإسلام يتمنون أن نرات الإسلام تكون خفاقة عليها وأهل النفاق ما يريدون ذلك وردون إلا... إلا علو الكفر أهل الكفر على الإسلام لا تجدوا قاما يؤمنون بله ولا من أخري وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم فإن كانوا كذلك من أهل النفاق قال الله تعالى رد العليم فعص الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أصر في أنفس المهدمين أي لعرض الله إلى الفعلاء يفتح على المسلمين مكة أو يهرك أعداء الدين من المشركين ومن غلاهم من اليهود ونصارى بأمر سماوي من عنده كإلقاء الرعب في قلوبهم أو القتل والجلاء فيصبح المهدقون المهدمين على مكان منهم من موالاة أعداء الله قد يكون من أهم سؤال الكونياء أن الله جل في علاه يجعل ذلك على يد المسلمين شفاء لسدورهم قال تعالى وَيَقُولُوا الَّذِينَ أَمَنُوا أَهَا أُولَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ اجهد أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُونَ فَأَصْفَعُوا خَسَنِينَ يقولون الصادقون يقولون مخاطبين اليهود هؤلاء أحبابكم عن المنافقين هؤلاء أحبابكم أعوانكم الذين أقسموا لكم أغلظة إيمان أنهم معكم وأنصاركم الذين قالوا لهم لئن أخرجتم لا نخرجن معكم وإن قتلتم لا ننسوا لنكم ففيهم الشقاوة والجفاة الخسارة الكاذب الله أبدى الله جعل في علاء أعمالهم بنفاقهم فصاروا خسرين الدنيا الأخيرة فكانوا بذلك على الردة ومن ارتد حقط عمله إن مات على الردة خلافة الملكية ورحافية قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم مع دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة العلمؤنين على عجلة الكافرين قال يا أيها الذين أمنوا تحذيرا وردعا وزجرا من هذا الارتداد لأن الرد الردة محوطة العمال الردة, الردة مستلزمة للخوض في النيران تنكب السراط فما يكون له إلا بذلك فهؤلاء المنافق هنا يفاجؤون بان الله على اتى بالفتح هؤلاء لما حاطوا بهم استهزؤوا وقال محمد يعيدنا بكنوز كسرى وخيصر واحدنا لا يستطيع انقض حاجته خاليا فرد الله الذين كفروا بغضبهم لما يلوخ فرع وكف الله بني قتاد وثم ذلك ملكهم املاكا تلك اجال الحرب وبعد ذلك توجه الى يهود وولف عنهم كل شيء لأنهم هم الذين ألبوا العرب عليهم ويقول الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خسرين يعلم المؤمن الصادقون أيضا الخلص يخاطبون هؤلاء أحبابكم وأعوانكم الذين أقسموا لكم أغضي أيمان أنهم معكم وأنصركم هؤلاء من المنافقين قال العلماء قد أحبط أعملهم لأنهم بذلك يرتدون عن دين الله جل في لا سيما أنهم أرادوا نصرة الكفر على الإسلام وعلى كلمة الكفر على كلمة الإسلام يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف أأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عن الأمنين عزتين على الكافرين قلنا هذه هذا تحذير شديد اللهجة من الردة لأن المؤمن الصادق يخشى على نفسه من أنارجه عندي دينه وأن يتنكب الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ليلة النهار ومساء يا حي يا قيوم برحمتي أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكني إلى نفسه طرف طعين ولما مر على مسعود وكان يصلي بالليل ورفع يديه يدعو ويقول سل تجب سل تجب كان من دعاية اللهم إني أسألك إمانا لا يرتد ونعي من لا ينفد ومنافقة النبي محمد شيء جنة الخلد والذي يعتد دينه فإنه لا يضر الله شيئا يا عبادي لو ان اولكم اخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب منكم ما فاد ذلك في منكم شيئا يا عبادي لو ان اولكم اخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نفع ذلك في منكم فهنا يبين الله بفعلها الاستبدال وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثى لكم وإن تتولى ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثى لكم ذلك قال سوف يأتي الله بقوم خير من هؤلاء فيهم الصدق والإخلاص والعفة والتواطع لربهم جل, جل في علاه يتعدزون بالله على أهل الكفر وهذه كلها من صفات المؤمنون ان ذلك قد وعى تعالى ما يتقدمكم من دين في سائر ارتقابكم من يحبون ويحبونهم اذ التي يعلمون اين الكافرين قال من صفات هؤلاء المؤمنين الخلص يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لهم تلاغم ذلك فضل الله يتيه من يشاء يعني من أعظم وأرفع صفات هؤلاء أنهم يجاهدون في سبيل الله قالوا يجاهدون في سبيل الله لعلى كلمة الله والجهاد نفس وجهاد قلب وجهاد جوارح جهاد جهاد جهاد اللسان وجهاد السنان ولهد الاسنان سلام ذروه سلام الاسلام وبيضه الاسلام لا تستباح مادم تستباح ما قائما وقد قال النبي صلى الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامه أو قال الخير معقود فيها الخير إلى الى يوم القيامة بسال النبي صلى الله عليه وسلم العمال اعظم قال اس قال بالوالدين ثم قال صرا ثم قال الجهاد في سبيل الله ولكن هذا له ضابط ولا رايه تحت اذن ولي الامر والذي يعني بالنذير يجمع وهو الذي يأمر بذلك إن كان هناك مصلحه دينيه اما جهاد اللسان فلا ينقطع فالجهاد باللسان يستمر استمرار تاما والجهاد اللساني اظهار الحجه والحج والذم وقطع كل حجه أمامها فهذا جاهد باللسان من أجل إضافة الحق وإبطال الباطل قال يجاهدون في سبيل الله ولا خفونا لهم سرعب فأأتونا الإبادة حقها وأأتونا أيضا الإلم حقه وأأتونا العمل حقه هاتفا لهم بالعمل في إنها جابه إلا وإلا ارتحر فمن أعظم السفات من هؤلاء أنهم لا يخافون في الله لهم تلاهم ولكنهم يعملون النظر في مقاصد الشريعة فإنهم يعلمون أن أفضل سيد الشهداء حمزة ورجنا تكلم بكلمة كلمة الحق عند سبطان جائف وهنا قال عند سبطان جائف الحق لا يمكن أن يكون يذاع ويشاع ويكون بين العامة والناس حتى لا يفسد لأنه يجرأ على الخروج على ولات الأمور لكن لا بد من إيصال النصيح ولا بد من كار المنكر ينكر المنكر أموما في هذا البال يقول الزنا حرام الربا حرام الفتن من هؤلاء فيقول حرام ولكن لا يخص ولا يسمي وإن أرد فعليه أن يجعل ذلك سرا كما قال الله سلم من كان عند وليه من نصيحة فليأخذ بيده فلينصحه ولا يردها للناس هذه أداب أدبنا به القرآن يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون الاو متلائم ذاك خالد خالد ما كان ما اراد الا, إلا رأيت الله تكون خفاقه عليه ما اراد الا أن يكون جنديا عاديا بعد ما كان اميرا للجيوش فعزل عمر فصار عبدا لا يملك شيئا وصار في المؤخره في الساق وهو الذي قال إن قلت في المقدمة في المقدمة في وسط وسط في الصاقه في الصق فقال لا يقفون لو تراءم لانه الامر عند سياب والمساله اذا توالت وتواترت من شعاد قلب المنافقين فالمؤمنون الخلص يجابهون اهل النفاق قال ولذلك قال ذلك فضل الله ذلك فضله تما شاء الله وعلى علم بان الله جل وعلا يتفضل بواسع فضله واحسانه على على من يستحق إحسانه ومن يستحق رحمته وعدله في سبيل الله لا يخافون الا ذلك فضل الله فيما يشاء والله واسع عليم كما قلنا ذلك فضل الله فيما يشاء دائما ان وردت عطاءا ومنعا وردت في ذلك تعلق بالمشيئه فاعلم أنه يستلزم ذلك العلم والحكم إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته هو قال فضل يشاء والله تعالى عليم حكيم يضع الشيء في موضعه فيعلم المحل القادر لفضله فضل الله يعلم من, من الذي يستحق فضله فهو اختاره على عينه لذلك قال ما يشاء والله واسع علم شختم أيضا الآية بالعين فهو واسع الفضل والإحسان والعطاء عليم بكل شيء ومن يستحق بذلك من عباده قالوا وجاهدنا الله ولا يخافون يوم تلاقي امداك فضل الله يتي ما وهذه كما قلت فيها دلاله على ان الله يعلم من يستحق ومن لا, ومن لا يستحق ثم قال تعالى انما وليكم اردتم الموالاه هذه الموالاه الحق لان الموالاه تتضمن المسره والمحبه هذه تكون إلى المسلم مع مسلم فقال إنما وليكم الله أي ليست اليهود والنصارى هم الأولياء بل أوليائكم الله جل فعلاه ورسوله وإخلاتكم المؤمنون المحافظون على على عبادات الله جل فعلاه والمؤدون الزكاة والصيامة ويأتون بأركان الإسلام وهم خاشعون متوضعون لعظمة الله وجلاله إنما وليكم الله والذين أمنوا أيضا الذين أمنوا أولياء لأن هناك محبة بينكم وهي المحبة في الله قال إن يحب فلان قال أخبرته قال, قال أخبره فهي تقوية للوصل وتعلية لأواصل المحبة والذين أمنوا الذين شوفنا كما وصف المنافقين وصف المؤمنين كأنه قال وعلامة الإيمان كذا كما قال وعلامة النفاق كذا فهنا شوف قال وَالذِينَ أَمَنُوا مَنْ هُمَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يعني محافظون على عبادة الله جل في ما ما حدث فهم محافظون على عبادة الله جل في علاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون زكاتهم هنا ممن كان غرا يضيع نفسه الخيس فأنتم هم ليس الهود ونصارى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله وليكم ورسوله توالى فيون في صلاه وتيون الزكاه وهم مراكعون فكل ما كان على شاكله اتم لهم وكل ما كان على اثر فائلين فهم فهم عدود لهم والله لا يفرق بين متثئين يؤدون الصلاة وهم متوضعون للعظمة الله وجلالي هم يؤدون الزكاة هم فعقة الأمر هؤلاء هم الأولياء بأيديهم يأخذونك إلى الجنة وأنت تأخذ من الجنة وهؤلاء الذين, الذين يكسرون سواد المسلمين ويعضون المسلمين وأنصرونهم على على عدائهم هم أحق بالولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقنون الصلاة وتنازكتهم ورقعوه لما زاد هذا هذه أهم علامات اهم على تهديث الاسلام و اهدي الارعين الذين هم اولى بالولاية من الكفار قال ومن يتولى الله و رسوله و الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون قال ومن يتولى الله ورسوله رسوله و الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون أي ما يتخذ الله وليا له يجعله نصيرا وعضدا ويرجع إليه في الصغير والكبير كما كان موسى يقول ربي يعني لأمر من أمور دنياي فأستحي أنا بوك به قال سني سني من حطامك وعلى الذهائمك سني كل شيء سني من حطامك وعلى الذهائمك فهم يتخذونه وليا فيقعون بابه, بابه كثيرا ثقة وخشية وإنابة انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويخافون يوم الله ورسوله والذين امنوا ف... فان حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله وعسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون من تولى الله صار من حزبه من تولى من علينا صار من حزبه وحزبهم وحزب الله جل جل في علاه فحزب الله هو الغالب وانا في الان تعريض ظاهر جدا بان منوالى اليهود والنصارى فهم من حزب الشيطان لان منوالى المؤمنين فحزب من حزب الرحمن فهؤلاء حزب الشيطان فهذه فيها دلالة على التحذير الأكيد من حزب الشيطان وأن حزب الشيطان هم خاسرون حزب الشيطان هم اليهود والنصارى والمشركون والكافرون والمنافقون هذا لا حزب الشيطان حصر حصر حصرهم العلماء في هذا الباب أنهم بأنهم من اليهود والنصارى هذا أساس أساس حزب الشيطان اليهود والنصارى والمنافقون وأيضا المشركون معهم في نفس الباب قال ومن يتولى الله ورسوله فإن والذين أعملوا فإن حزب الله هم الغالبون وحزب الشيطان كما أعينا وهؤلاء حزب, حزب الله لأنهم, لأنهم تواضعوا وانقادوا واستسلموا وعبدوا الله ذلك شعله قال الله تعالى يا أيها الذين أعملوا لا تتخذوا الذين اتخذوا لدينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين فقابل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتولوا من يستهزئ بدينكم لا تتولوا لا تتولى من يكيد بانكر بكم ولدينكم يسفه أحلامكم وأيضا يشكك في دينكم ويستهزئ بعلمائكم فلا تتخذوا هؤلاء أولياء وأن تطرى من المنافقين اعلم واتهموا على الإسلام من تراه يتجرع على عرض البخاري أو من أراد أن يرد مسلمة مع البخاري ومصح كتاب من الكتب الستة فلذلك قال يعني علمنا من الإخلاص تولي هؤلاء لا الاعتراض عليهم والاستهزاء بهم فالاعتراض عليهم والاستهزاء بهم دلال على النفاق يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم وزوة ولعبة من الذين أقوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولئ وهؤلاء حزب الشيطان واتقوا الله أن كنتم مؤمنين فهؤلاء المحرفون الذين تكالبوا واتفقت كلماتهم على محاربة الإسلام ومحاربة أهل الإسلام لذلك هم عبد أهل الأصنام والأوثان والمنافقون نفس الأمر الذين يسخرون ويهزؤون من أهل الدين وأهل الكتاب فاتفقت كلمة أهل الكفر جميعا على عدوة أهل الإسلام ولذلك قال يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قولكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ولذلك لما كانوا في سفرة وتكلموا سمرا ليس استهزاء على ما قالهم سمرا لمرور الوقت جاءت الآيات قارعة يعني قال قالوا والله يا رسول الله إنه حديث الركب ما قصدنا إلا السمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم قول الله تعالى قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزين لا تعتذروه قد كفرتم بعد إيمانكم وأذبت لهم إيمانا من كان ضعيفا فكفروا فكفر به وإذا نديتكم للصلاة اتخذوها هزوا ولا عباد ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي وإذا أذنتم للصلاة دعمتم إليها سخر منكم من صلاتكم ومن عبادتكم بسبب أنهم لا عقل لهم ولا فترة سليمة من ادواته الاستهزاء انت ترى الان المنافقون الجدد الاستهزاء عندهم الاستهزاء بالهيئه الاستهزاء بايه الهيئه الاستهزاء باللحيه الاستهزاء بالقميص الاستهزاء بالسواك ترهم جدا بالسواك يعني يعني قد قد عقدوا عقدوا على على الاستهزاء بكل شيء بكل شيء استهزؤوا بالسواك واستهزؤوا بالسياب بالقميس القصير واستهزئوا باللحية وايضا منهم من يستهزئ بالاغتسال واستهزئ بالردوء نعوذ بالله من الخزان هذا خزان لأنهم لأنهم فجروا إلى الكفر وهناك من يستهزئ كما قلنا بشعائر الإسلام أو بظاهر شعائر الإسلام فإذا أزنتم للصراط ودعمتم لها قاموا بسخرية يسغلون منكم ومن هيئتكم ومن صلاتكم ومن عباداتكم ولأنهم أجهل ما يكونون وأضعف عقلا من أي شيء حتى من العجموات ولأنهم يهلكون أنفسهم ولا يدرون فلا إيمان يحجزهم ولا تقوى ولا خشية ولا مرؤة ولا خلق, ولا ولا ولا خلق النبيل يمنعهم من الاستهزاء والسخرية من العبادات المقدسة وبهذا التوجيه الله على يعني بين صفحه عظيمه جدا لاه الضلال واهل الكفران والاسيان وكيف يتعامل معهم دون الولاء ولان الولاء المغالاه تكون الى الله وللرسولين وطورة أشكالية تقع ما ترى المنافق إلا مع المنافق ولا ترى الكافر الفاجر إلا مع من مثلهم وإذا كان يتسمى باسم الإسلام فترى وده إن كان الكافرين نفاق هم قالوا لما ذكروا في حديث أفران المالك ذكروا مالك ابن الدخشم ابن الدخشم فقالوا هذا ما لنا ولهذا رجل إنه منافق من المنافقين ثم قالوا, قالوا إننا لا نرى وده حبه نوده إلا إلا إلا لا الكتاب أو إلا المنافقين يذهب ويجيء معهم اعتبروا الصاحب اعتبروا المجلسة أيضا ينضح على البقين لذلك قال وإذا ناديتوا من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأن القوم لا يأخلون سمو لا تكون إلا للكفر واهل الكفر وهؤلاء حزب الشيطان فلا تعلم حزب الشيطان في ولا حزب الرحمن حزب الشيطان تالف من المنافقين والكفر الفجره الملحدين وايضا من اليهود والنصارى والجميع اتفقت كلماتهم على ضرب الإسلام في مقتر وعلى وعلى الاستزاء والسخريه من شعائر الإسلام تنفيرا للمسلمين عن هذا عن الاسلام قال تعالى قل شو شو قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا, إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أي هنا آمن الله على رسوله قل قل هؤلاء الفجر الكفراء المستهزين بالدين وبالقرآن وبالرسول يا معشى الهدى النصارى هل تعيبون علينا وتنقلون منا إلا أن أمننا بالله ومجأنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين هل لكم مطعن وعيبون علينا غير هذا هل تنقلون منا إلا أن أمننا بربنا قل هل أنبلكم بشار من ذلك مسوة عند الله من لعنه الله أعتذر قل يا أهل كتابي هل تنقمون منا إلا أن أمنا يعني الزنب الوحيد الذي تروننا فيه هو أننا أمنا بالله وأمنا وأننا سرنا على ما أمر الله وأمر الرسول وتعبدنا لله بما شرعه سبحانه جل, جل في أولا وتحببنا على ذلك واتفقنا على, على ذلك أما, أما أنتم فإنكم قد, قد وأظهرتم كرها وأظهرتم نفرة من من هذه الرسالة ومن, ومن, ومن, ومن هذه الشعيرة للإسلام بالنداء إلى الصلاة فطرهم يحقدون على ذلك جدا وذلك أنت ترى في أوروبا بأكملها ما كان فيه أذان يخرج ولا صوت له يعلو في أمريكا نفس الأمر ما, ما يردون هذا الأذان مقرق جدا كما هو أنه الشيطان يضطرب بسماع الأذان فأيضا هولا الكفر الفجر والمنافقون يتضايقون جدا عند اجتماع للصلاة يتضايقون جدا عند سماع الأدان قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمننا بالله وما أنزل أين وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون يعني أنتم خارجون عن طاقت الله فاسقون خارجون يعني مكفرون يعني كفركم ينضح عليكم عداوة وقهرا أما نحن ففي شعائر الإسلام عز لنا وفخر فنجتمع على الصلاة ونجتمع على الوضوء ونجتمع أيضا على الطعاة من الصدقات في الزكاة وفي غيرها عن صيام شهر نتحد جميعا في صيام هذا الشهر ثم الصلاة صلاة على عيد نجتمع جميعا من أجل إقامة هذه شعائر, شعائر الإسلام فيها ما فيها من قوة الإيمان فيها ما فيها من بأن وحدة أهل الإسلام والترابط معنى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك وثوبة لعند الله من الله وغضب عليه وجعل منه من قردة والخنازي وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل والمعنى هل أخبركم بشر من, من هذا اللي تعبون علينا أنتم عبطوا علينا الإيمان والتمسك بشباع الإسلام أقول لكم شر من ذلك شر من ذلك مثوبة عند الله تعالى ثوابا وجزاء عند الله تعالى الفلاء وهذا سمه أيضا ثوابا سخرية واستهزاء بهم وتنقيصا من قدرهم وهذا الثواب هو اللعنة والغضب الصخط والخص والمسخ فإنه, فإنه يسم بالأنفاق أو يسم بالكفران نعم <تصفيق> واستحق بعلوه كفره وباستيزاعه على الإسلام أن الله خسرهم وأن الله أيضا مسخهم جعل منهم القردة والخنزير وعبد الطاوت فمسخهم الله جلال فعلاء لأنهم عبدوا الشيطان ضمن الرحمن فأولاء شر مكانا وأولاء موصفون بأب... بأقبح ال... ال... الوصف... ال... الوصف وأنهم ما العنون مطردونهم رحمة الله الله في علاه يريدون الناس جميعا أن يكونوا كذلك حسدا من إندي أنفسهم ولو تابوا أنابوا لكان خيرا لهم قال الله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقتلقوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يتمون يعني علموا من اليهود إذا كانوا أن هؤلاء من المنافقين ومن الكفار من اليهود إذا جاءوكم أظهروا الإيمان فالمنافق قل أمنت ولم يؤمن قلبه والحال أنهم قد دخلوا كافرين وخرجوا من عند كافرين هم يقولون أمن يلبسون عليكم ويلبسون عليك فقال الله تعالى وإذا خرجوا من عندك كانوا كافرين لم ينتفعوا ولم يسمعوا ولا فدتهم من وعظ الزواج بحال من الأحوال ليس لهم قلوب يعقلون بها ليس لهم آذان يسمعون بها لذلك كفرهم الله جلال فعلها فهم يسمعون الحق ولا يدخل قلوبهم فهم يعلمون الحق ولا يعملون به لذلك تمص الله على قلوبهم على اسمعهم وعلى أبصرهم ترى لهم صفات جلية يعرفها كل مؤمن تقي ذو فراسة ترى يسارعون في الإسم يسارعون في الإسم العدواني وأترهم الصحت لو إسم كانوا يعملون فترى كثير من اليهود يتسابقون في الظلم والعطو والتقيان بيئة المعاصي وأيضا بأكل أموال الناس بالباطل كرشوة لتخليص شيء أو كرشوة رشوة يأخذونها أيضا كبيئة محرم يأخذون مالهم ولذلك قال الله تعالى يسارعون في الإذن وردون وأكلهم السحت لبئس ما كأنه يفعلون لبئس ما كأنه يعملون ولذلك قال قال الله تعالى لو لا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قويم الإث وأكريم السحد لبئس ما كانوا يصنعهم لبئس ما كانوا يصنعهم هنا في قوله لولا للتخصيص والمعنى هنا هل فعل ذلك أهل الإيمان عندهم الأحبار والرهبان ينهونهم عن, أن يعني ينهونهم عن مثل ذلك مثل النفاق وأكل أموال الناس بالباطل والسحط والسخرية من أهل الإيمان الإيمان لو أخذ الأحبار ولم يفعلوا ذلك كاد الله يهديهم لكنهم لما تجرأوا على أولياء الله جل فعلا وتجرأوا على شرء الله جل فعلا تمس الله بصيرتهم وأغلق قلوبهم وينتظروا الأعزاب الأليم وهنا لولا لو ينهام ربنا الأحبار عن قولهم الاسم وقليم الصحت أي هل فعل ذلك هل هؤلاء الرهبان والأحبار يسجلونهم عن المعاصي والأثام وأكل أموال الناس بالباطل هذا يدل دار واضحة جدنا أن فيهم من العلماء من لم ينكر عليهم لذلك أنقر الكتاب عليهم فقد تركوا الأمر معوف أنه على المنكر لبئس هذا العمل القبيح الذي سنعوه ثم تحدث عن جرائم اليهود عموماً وهي أبشع وأشنع ويتهمتهم باللذات الإلهية بالشح والبخ فقد تعمل يود أن الله كذا قالوا بأن الله فقر ونحن أغنينا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنهم بما قالوا بل يدهم وسود كانوا يفق فيما شاء لولا ينهىهم الربانيون يلا ينهىهم الربانيون ذلك وإن سكتوا قد دخلوا في ركابهم والآن لما قال فنان كان يصلي قال به فابدأوا لما يتماع رجه لي يوما وحدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم وصد ثانيين في كيف يشاء انظر هنا المسألة لست على النفاق المسألة ليست على, على لست مسألة وقفة على النفاق وليست مسألة أيضا وقفة على, على الاستهزاء بالدين بل تكلموا عن رب العالمين جبرهم الكفر المبين إلى الكلام على, على جبار السماءة الأرض رب العالمين قالوا, قالوا بكى قالوا فقير ونحن أغنياء قالوا يعد الله مغلولة كامهم هنا في الآيات وقالت اليهود يدوا الله مغلولة غلت أيديهم ورعنوا بما قالوا بلا يدانوا صوتتانهم في قليفة شاد أي اليهود لعنت الله عليهم يقولون يصون الله بالبخر بأنه ممسك ولا يوسع علينا في الرزق غلت أيديهم دعا عليهم بالبخر المذموم والفقر والنكت لعنوا وتردوا مرحمة الله لفعلها والذله ذل عليهم ولت عيدهم ولعنوا بما قالوا لا فوق اللعنه ولعنوا طردوا من رحمه الله هذه لعنه تتعظم بها اللعنه الاخرى ولعنوا وطردوا من رحمه الله جل جلا على زعمهم الزور والبهتان وزعمهم الناقص وهم يتكلمون على رب العزه سبحانه وجل في والله جل في علا وخزاع سماة الأرض بيده لذلك قال النمط السلام يمين الله ملء سحاء الليل والنهار لا يغيدها دفقه رأيت منفق أنفق منذ خلق سماة اذل اخي الكريم على ما تعلمهم فيه عندما يتجرؤون على الله جل جلاله ماذا يتبقى بعد ذلك طب تبق... يعني هم يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء عندما استقرضهم ما يقولون استقرضنا فهو فقير قال من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له عبدي مريض فانا تعودني قالوا كيف تعودك انت بالايام قال امال انت عبدنا كان مريضا لو زرت اول او عنده وقال يعد الله مغلولة غلت أيديه من العلم بمقار قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقها أرأيتم ما أنفقه دخل السماوات الأرض قال الله تعالى يبين أن عنده خزاء السماوات الأرض وما ينزل إلا بقدر معلوم حكمة وإن من عادي من لا ينفعه إلا الثقر لو أغنيت لفسد حاله وإن من عادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرت لفسد حاله وإن من شيء إلا عندنا خزائن ومن ننزل إلا بقدر المعلوم قال وَلَيْزِدَنَّ كَثِرًا من ولي مِنْهُمْ مَا أُنْزِلْ أَلَيْكَ مَا رَبَّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرَهَا وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي لو انا اولك وما خلقكم انسككم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما القص ذلك مما عندي من شيء وكما قلنا الله عليه والحكيم يذكر شيء من الموضوع قال الله تعالى ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك قرانا وكفرا اي لا يزيدنهم الذي انزل عليك يا محمد كفرا فوق كفر يب يعاندون يجحدون يستهزئون, يسخرون طمس الله على قلوبهم. وضلالا فوق الضلال كلما نزلت آياء كفروا بها فيزددون كفرا وزددون عطوا وتغيانا وردا لرسالة الله لنفعلها وهم بذلك على شفيرها لك الله تعالى وألقينا بينهم شوف هنا النتيجة استهزاء صخرية عداوة وأيضا كيد ومكر للإسلام انظر النتيجة دائما المنافق يوتى بنقيد خاصي وانظر كيف تحقيق كيد الله ومكر الله كما يكيدون ومكرون يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الرويدا مكروا ومكر الله الله خير الماكرين فطرى فيهم الكفر البواح كفرا بواحا استهداء انتقاسا من الأغضر أيضا مكر فيهم المكر وفيهم العداوة والكيد فقال الله تعالى مبينا أنهم يجنون على أنفسهم بما يفعلون قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله واسعون في الأرض فسادة والله يحب المفسدين فالله جلاله يقول ألقينا بين بين الهود بعضهم وبعض العداوة الشديدة والبغض لبعضهم من بعض حتى نو يريد أن يقتلهم وأنهم كفروا وفجروا جميعا وكلما ازداد الكفر كلما ازدادت الوحشة وازداد التباعد وازداد البغض ولكن مع بغضهم وبعدهم ومع الخلاف العظيم بينهم اتفقوا على أهل الإسلام وإذا سمعوا بما يحدث أو بشيء يكون لأهل الإسلام سارعوا إلى سماعه ومعرفته يريدون الإنقضاء على الدعوة الإسلامية على هذه الأمة التي ارتقت عليهم وارتفعت وأن الأمة الإسلامية لا تموت وأن الله خلقها وجعل, منها وجعل معها مطلق الريادة والسيادة والقيادة والقائلون عليهم عدوته البغضاء العداوه والبغضاء إلى يوم القيامه كلما اوقدوا نار الحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله يحب الامن ارادوا اشعال الحرب وارادوا تقليب الحرب على غيرهم وارادوا وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واكادوا لذلك ولكن الله على يطفي نار الحرب ولا يجعلها تشتعل ويرد كيد الكائدين لذلك في نحورهم وهم يسعون لإيقاد الحرب وتيجي الفتنة بين الناس فهذه طبيعتهم وسجيتهم إن الأذية من طباع العقرب والله جلال لا يحب هذه الطباع والله جلال فعله لا يحب من أسعى إلى الفساد فمن سعى إلى الفساد قوض نفسه وصار مثكا ولذلك قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم يعني يهود و إذا اذا امنوا بالله تبارك وتعالى بالله وحده ولا شريك له وامنوا بان عبد الله وان ايضا هو عبد من عباد الله جل جل في علاه فان ذلك يجعلوا في صف المؤمنين وتكون لهم جنات النعيم واكون ايضا نصره لهذا الدين فآل لهم أن يكون كذلك وآل لهم أن يبتقوا الله ربهم ولو أن الكتاب آمنوا واتقوا وهذا تلغيب لهم أيضا الخطاب فيه تلغيب لهم من أجل أن يسارعوا إلى التوبة والأوبة وسعى الفيئة نجاتهم بذلك مرهونة وإن خلودهم في نار, في نار جهنم يعني مرهون بما هم فيه من كفر وعطو وطغيان وكبر واستهزاء وصخريات بالدين وبالدين ولو آمنوا وانقرر ذلك إلى حب وود فإن الله يرفعهم في الدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم أي أنهم إذا صدقوا التوبة واتقوا ما حارم الله فإن, فإن, فإن الله يكتب لهم جنات النعيم ويبدل سيئتهم حسنات ويبدل ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما أنزل ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل عليهم من ربهم لاكلوا مفطحين ومن تحت الجلج هي الا استقاموا على امر الله تعالى شؤوناه وعملوا بتعليم التوراة والانجيل التي صنع التي من ضمنها التصديق بخاتم المسيح والإمام بعمو رسالته وايضا التعاون مع المؤمنين وصد الكافرين والعمل على إنهاء, إنهاء تخطيط المنافقين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وهنا لأن الحب فيه ولأن الهداية فيه ولأن الله جعلها هداية ومورة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومتحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما منزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أبتلهم انظروا رزق سابغ ان أقاموا دين الله دعوه فعلا ولذلك احنا قلنا بأنه قد وردت الأسرار عن نبي المختار فيها بيان أن المرء يحرم الرزق للذنب يصيبه ولكنه ان أطاع فمرافقة الطاع الرزق الحسي ورزق المعنوي ورزقا سابغا قال تعالى ان القرى امنه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وايضا كان ابن عمر رضي الله كان اذا راى ما يعجبه من القصور المشاهده يستدبس ثم يبدا في قراءه قول الله تعالى ولا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى واهلت وصيته يصبر عليها لا نسال رزقا نحن نرزقه ولا عاقبته للتقوى وبذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ياتيك أخي وأنا اعمل اكد قاله دعه لعلك ترزق به دعه لعلك ترزق به ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وانا انزل عليهم مربين لا اكلون من فوقهم ولا من تحت ارجلهم اي لو انهم استقاموا على امر الله جل وعلا وعملوا بما في التوراه والانجيل بالتصديق وفيها التصديق بهذا, بهذا النبي لأن سمات وصفات النبي في التوراة مكتوبة نعم وآمنوا أيضا بالقرآن العظيم لوسع الله عليهم ورزقهم وأفاد عليهم بركات من السماء منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يأمنون منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين ليست, ليست حاقدة ولا حاسدة ولا مصرفة ولا مقصرة وهم الذين آمنوا, آمنوا بالأنبياء وأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما علموا بسماته وصفاته وأن الله جعال قد بين ذلك في الطورة والإنجيل كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائه وانقادوا فأولاء ولا نعمة ولا نعمة أهل الكتاب فأولاء الذين أنقزموا الله من النار وجعلهم على الخير أعوانا إذن إقامة شرع الله فلا مجلبة لكل رزق رأيتم إقامة شراء الله للإفعلاء مجلبة لكل رزق وتنحية شراء الله للإفعلاء مجلبة, مجلبة لكل بلية وكل رزية ونسأل الله للإفعلاء أن يرفض لنا وأن يجعلنا ممن يقيم حدوده وحقه نقف عند إثبات صفة المحبة لله دالي فعلها يحبهم ويحبونه ومن أهم صفات لوازم محبة من أهم الأسباب التي تستجلب محبة الله للعبد أن يكون عزيزا على الكافر ذليل على المؤمن أدلة المؤمنين أعزة على الكافرين الاستهزاء بشعار الإسلام من علامات المنافقين من علامات النفاق الاستهزاء بشعار الإسلام المولاة لأهل الكفر مطلقا كفر والمولاة في شيء من الأمور مع مع التوبة أو المولاة في شيء من الأمور فوق كبيرة من الكبار كبيرة من الكبار من أعطوه وصف الله بالنقص من أعطوه اليهود وصف الله بالنقص تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظلمهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنيها قالوا يادوا الله مغلولة غلة أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يدهم بسوطة ثانية كيف أشاء من الناس ضررا على المسلمين اهل النفاق اعظم الناس ضررا على المسلمين اهل النفاق لو في اسئله تفضل احلا كده يا خادم على اني انا تقعد معايا بالنقاب والكلام في التليفون ان هو متقبل ده بكل رضا احملها اجي ادخل شهر مرات صوت على عمتي استباق كل سنه طيبه وقلت لها ديني خطيباتي أسلم عليها وقل لها كل عام عنده بخير وخليكم فتحين مايك فرفضوا حجز ذا حمام فلا هذا كان صحيح لا ليس بصحيح أخطأوا في ذلك ما معنى يؤدون زكاة هم الواقعون أخيذنا هذا يعني يعني, يعني حالة كونهم مصلينا مؤدين للصلاة أيضا يؤدون الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب فإن كان البعض يقول أنه يتصدق حالة كونه ركعاً مصلياً يعني هذا ليس صحيح. فهنا المعنى أنهم, أنهم وحالة كونه مصليم أيضاً يؤدون الذكاة هل لمساعدة أنسية الأطفال عضل... من شعب ينقض ردوء في خلاف الحمد يقول أنه ينقضوا صحيحاً وينقضوا ردوء هل قراءة الأبراج حرام قراءة أبراج ليس حرامة قراءة أبراج شرك. تصديقها يعني فقط حب الاطلاع حب الاطلاع مهلك حب الاطلاع يعد على الصلاة لتقبل أربعين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرفا لم تقبل له الصلاة أربعين لكن شبه قال من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه فقد كفر بمعنزلها حرام لا يلوز هذا حرام هل يستخدم هل يجري استخدام مترجم جوجل تقديمت هل يجري استخدام مترجم ما عارف ما أعرف هل هو ضابط في المعاني أم لا إنه معاني القرآن لابد أن تكون من نطق اللغة أنا على الوقت أني سأل يخص البورصة هل يريز عمل بها البورصة فيها القائل فيها الشر وأغلبها الشر فيها شركات وهمية وأسهم مهمية وما هي تبادلات المال يعني كالصرف دون توفر الشروط هيك على الزيف والتغيب الناس أنا حافظت على زوجياتي بالتلاق إذا شاحن تلفون بعصبية جديدة وأنا ما أقصد التلاقش حكمها حكمها لأن تطع مع مساكين تطع مساكين ولا شيئة في ذلك بعد ذلك شيخ أنا كنت حارد واتهارت بعد حد على هذا الضوء الظاهر بعد أن حد الظاهر حد... حد... الجفاية لكن عندما شفعت مع زوجي تلك الليلة أتيت الخارج نزل باظر من الدم الوني طال لي أنها ما زالت أني ما زلت كيف كيف تبعين لك أنك ما زلت حقت ممكن يكون من الجماعة حدث ذلك لا أنا أني في شهور الأخيرة رغم أني الطار ينزل بعض التنقات الونية توقع يوميني بعد مضحي هذا هو حدث نعم بأن أنت مركبة شيء فبيحصل هذا الباب أنت هنا لابد ان كان ينزع عليك فرزاتك تنتظر ما تختسلي الطول لم يأتي بعد حتى يأتي النقطة ونقطة وتختسر بعد ذلك لأنه انقطع الدم ثم ذلك يخف إلى أن يكون صفرة وكدرة بنية كما, كما ينزل عليك ثم الجفاف أو القص البيضاء يا سيدي اخو طيب كده استاذنك من جوجل غير دقيقه في اللي خلاص كما قلت انا ذاك نعم ظاهر بيقول توضيح لقنا ادم على بمنجلته وبعد ما نزل نعم لما لما اكل من الشجره عصيانا ونزل الى الى الأرض استحيا من ربه جدا وتاب وصدق التوبة وألزم نفسه وطاعة الله فكان في درجة أعلى من الدرجة التي كان في الجنة قبل أن يرسل رد الله أنك الشريف عليك باستاذنكم الان لذاك المخيال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام, طاله طاله. <تصفيق> السلام, السلام <تصفيق> لا, ليس ليس لا ليس صحيح هذا ليس صحيح لا ليس صحيح ما هو الضاع عند ختم المصحف والاستئذان باثر انس ماشي لو كان مفردا نعم لكن يجتمعون وإخت نصحف في الصلاة وهذا كله لا يجوز اللهم استعان نعم هم في كل شيء يكفرون اللهم استعان دعاكم الله خير رادي لعنك دكتوران عدد الله عليك يعني كان هذا هو التوقيت الذي به ترفع